ا ل ح م د لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن تيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله آمنوا أن أن الذين لا إلا لا محمدا يا أيها شيء عبده تقول ت ت حق ق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 وكل م ح ب د ع ة وكل بدعة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار ن س أ ل الله العظيم رب ان ل ي ي ش ي ر ن ا واياكم من عذاب النار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 وصلنا بفضل الله تعالى إ ل ى باب مرفوعات ا ل أ س م ا ء وسنتكلم اليوم عن أ و ل قسم من هذه المرفوعات وهو الفاعل, وهو الفاعل. نعم <تصفيق> فما هو الفاعل قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله إ ذ ن ن ق ل ا ذكر من المؤلف رحمه الله أ ن ا ل أ س م ا ء ا ل م ر ف و ع ة س ب ع ة وقد ذكرها مجمله و ا ل آ ن أ خ ذ رحمه الله يفصل ل تلك الأسماء السبعة المنفوعة وأولا ل ا ع ف هو、الفاعل. لماذا بدا أ ب ل ل لماذا ف ا ع بالفاعل د أ ب ولم ي ب د أ بمرفوع آ خ ر لانه م ذ ا بالفاعل؟ بدأ ع م د ة في الكلام ن ع وقيل هو ا ل أ ص ل في المرفوعات عند الجمهور يعني عند جمهور اللحاد هو ا ل أ ص ل في المرفوعات ما. لكن ما هو الفاعل الفاعل في اللغه من ق ا م ب ا ل ف ع ل ن ع من م ق ا م ب ا ل ش ع ل أ و ق ا م ب ه ا ل ف ع ل نعم و ا ل م ص ن ف ر ح م ه الله ع ر ف و هكذا هو ليس م ا ل م ر فورمنا بكورو قبل ه فعله إ ذ ا الفاعل تتوافر. نعم. الفاعل تتوافر فيه ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ و ل ا ان يكون اسما ن ف خ ر بذلك الشعل و ح ف خ ا ج بذلك ا ل ش ع ل والحرف ثانيا أن يكون و م ر ف ع ان أ يكون مرفوعا فخرج ا المنصوب والمجروح فلا يكون فاعلا ثالثا أ ن يكون قبله فعله أن يكون يكون زكى قبله فعله. خارج به فعله فعله فلا يكون فاعلا بعده خارج ما ي ع ن ي لو ق ل ن ا دخل الرجل الى المسجد يعني هنا رجل فاعل ل أ ن قبل هذا م ا فعل لكن لو ق ل ن ا الرجل دخل إ ل ى المسجد فما عرب الرجل هنا فما مؤقتا تم تغيير ا ل ح ص ة مبتدا ع ق ة م فالشيخ ج ر ا لم يدخل وعندنا اجتماع بعد ح ص ة النحو وكنا ق نستغل هذا الوقت أ ف ض ل من أن ل ا يكون هناك أ ي شيء نعم جيد مثلا جاء محمد آه. عليكم جاء محمد、مم. ما اعراب جاء. جاء انا أ ع ر ف أ ن ك م تعرفون لكن كل ما تكرر تقرر ف ع ل م ا ض ي ب د ن ي ا